وهل هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة وهل كان هناك علماء يقومون بالفتاوى وبيان الأحكام الشرعية قبل هؤلاء قبل ظهور المذاهب الأربعة كان هناك من الصحابة من اشتهروا بالفتيا وترد أسماؤهم كثيرا في كتب الفقه منهم السيدة عائشة أم المؤمنين والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص ومن التابعين غير من ذكرت أسماءهم في تراجم الأئمة مجاهد بن جبر وعكرمه مولى ابن عباس، وعلى النخعي، ومسروق ابن الأجدع، والأسود ابن يزيد النخعي، وشريح القاضي، وسعيد ابن جبير، وطاووس ابن كيسان، والحسن البصري، ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أبي حنيفة ابن أبي ليلى وبشر ابن غيات والطحاوي والقدوري والكاساني والسرخسي ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام مالك عبد الله ابن وهب وأشهب ويحيى ابن كثير وأسد ابن الفرات وسحنون وابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب والبادي وابن رشد وابن العربي والقاضي عياد ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام الشافعي البويطي والمزني والربيع المرادي وابن سريد والكرابيسي الزعفراني والصراييني والماوردي والشيرازي والجويني والغزالي والنووي ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أحمد الأثرم والمروزي وإسحاق ابن راهويا ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الأعلام من الكتب المتخصصة والله أعلم